فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذاننا وقرن ومن بيننا وبينك حجاب، ومن بيننا وبينك حجاب، فعمل إن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 ذالك رب العالمين وجعل فيها روعات من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين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 قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكتا فإن بما أرسلت به كافون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة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 وَالعذابُ الآخِرَةِ أخزى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ وَأَمَّا ثَمودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعذابِ الْهُنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ونجَئِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا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 نك من الشياقان نزعون، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجد للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن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 ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء احتزت وربت. ان الذي احياها لمحي الموتى. انه على كل شيء قدير. ان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 الساعة قائمة، لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولإرجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن. فلن ننبأ أن الذين كفروا بما عملوا ولن ذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه. وإذا مسه الشر فذود غائر عريض.